بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسيم ميم, ميم تلك آيات الكتاب المبين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 فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنذَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمْ أَنذَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فيها من كل زوج كريم أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل دوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فرعون ألا يتقون وَإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتِّخِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا ينقل طالق لسانى فأرسل إله هارون ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إله هارون ولهم علي يد فأخاف أن فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب تَأْتِيَ آثِرَاؤُنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أُغْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أُغْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَمْ نَكُنْ لَكَ سَاهِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ قال فعلتها اذا وانا من الضالين قال فعلتها اذا وانا من الضالين فثررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين فَذَرَأْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِتْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدَ بَنِي قالت الرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قالت الرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَا إَّ رسُولهُُمَُّدِي أُبثِلَ إلَكُ مَجنُون قَالَ رَبُ الْ المشِقِ وَالْمَغُرِبِ وَماَا بَلَهُمَا إِ كُُم تَافِون قَا رَبُ الْ المشرِطِ وَالْمَغُرِبِ وَماَا بَْرَهَُا إِ كُُم قال لَن التخَد إلَه غَيْرلَ أجعًَا نَّكَ مِنْ المسْجُونين قالَا لَن التخَد إلىغَيْرِلَ قَالَ تَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ تَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَأُ نُبُلًا فَأَلْقَى عَصَاهُ وَنَدَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ لِّلنَّاظِرِينَ وَنَدَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ لِّلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ قالوا ارجِه واخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتونك بكل ساحر عليم يأتونك بكل ساحر عليم فجمع السحرة ميقات يوم معلوم فجمع السحرة ميقات يوم معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهم الْغَالِبِينَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ فَلَم م جَ السَّحَرَة قالون فِالدععونَ أَإَِّ لناَا لجُرٌ إ كُا نَحْنُ الْ الغارِبم فَلَ السَّحَرَةُ قالونكِ الددعونَ أَئَِّا لنَا لجع إِن كَُّا نَحْنُ الغارِبين قال نعم, قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحر ساجدين فالقي السحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آتَاكُمْ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آتَاكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلذنكم أجمعين لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلذنكم أجمعين قالوا قالوا لا ضير, قالوا لا ضير إِ إِلَ رَبّنَ مُ قَلِبون إِ إِلَ رَبّنَ مُ قَبون إِا نَطُمَعأَ يَغ فَِلَناَا رَبّونَا خطيَنَ أَمْ كُ أطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وأوحينا اأرسل لك العون في المدائن حاشرين اأرسل لك العون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شذمة قليلون إن هؤلاء شذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَافِظُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَالْعُيُونِ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنَ الْجَنَّاتِ وَالْعُيُونِ وَكُُز وَمَ قمِ كَرم وَكُز وَلَقِ كَرم كَذَركَ وَأَرَت نَاهَبَن إسرين كَذَِكَ وَأَْرَت نهَبَن إسْرائين فَأتْبَعُهُ فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قالا كلا ان مع ربي سيهدين قالا كلا ان مع ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فَتْلَقَفَ كُلُّ كِتَابٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَتْلَقَفَ كُلُّ كِتَابٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَلْفِنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَلْفِنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى ومن معه وَأَجَيْنَا مُوسَى وَمَنَّاهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 إِذْ قَالَ لِأَبيِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَبُدُون إِذْ قَالَ لِأَبيِيه وَقَوْمِهِ مَا تَعبُدُون قالَا نَعَبُدُ أأَصْنَ مَا تَنَظَلُّ لَهَاعَكِفم قالوا قال هل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ قَال هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ذلك يفعلون قال افرئيتم ما كنتم تعبدون قال افرئيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون انتم وآباؤكم الأقدمون لئنهم عدول لي الا رب العالمين لئنهم عدول لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي, يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والَّهُ وَيُطَعِمُني وَيَسْطين وَإذاَا مَ رِضتُ فَهُ يَشفين وَإذاَا مَ رغتُ فَهُ يَشفين اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين فالذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين ربي هب لي بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعل لي من ورثه جنة النعيم وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ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 وأزْنِفَة الجَّّة للمَّقين وأزْنِفَة الجَّةُ للمُتقين, للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين, وبرزت الجحيم للغاوين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ فَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كِبُرْكِ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ فَكُبَّ كِبُرْكِ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا تَاللهِ إِنَّكُنَّ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تَاللهِ إِنَّكُنَّ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ تُسَوِّئُونَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِذْ تُسَوِّئُونَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ وَمَا أَضَلَّنَا تمالنا من شفعين تمالنا من شفعين ولا صديق حميم ولا صديق حميم فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين في ذلك لايه إَِّ فِي ذَلِكَ لآيَه وَمَا كانََ أَكَرهُم مُؤمِنين وَماَا كانَتَرهُم مُؤمنِنين وَإَِّ رَبًّاكَ لَهُ العزيز الرحي وَإَِّ رَبًّاكَ لَهُ العزيزُ الحم كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لكم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون إِ لَكُْ رَتُولٌ أَمين فَتَّقُ اللهَّه وَطيون وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجرٍ إن أَجرِْييَ إِللاا على رَبِّ العالممين وَماَا أَسأَلُكُمْ عَلَْنِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرِْييَ إِللاا علىى رَبِّ العالممين فَتَّقُ اللهَّه وَطون اتَّقِ اللَّهَ وَأَطِعُونْ قالوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ الْأَضْلُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ الْأَضْلُونْ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّكَ لَوْ تَشْعُرُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّكَ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا أَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أنا قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قالوا لئن لم تنته قال ربي إن قومي كذبون قال ربي إن قومي كذبون افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فاجيناه ومن معه في الفلك المشحون قُلك المشحونث أَغْقنا بعدُ الباقينث أَغَقنا بعددُ الباقين إ بعد في ذلكَ لآي إكِ ذلكَ ل آيه وَما كان أَثَهُ مُؤمننين وَما كان أَثَرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُبْصِرِينَ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُبْصِرِينَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ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 وَنَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَذِنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ أَسْتَذِنُونَ بِكُلِّ رَيْعٍ وَتَّخدونَ مَصانعَ عَكُم تَخْنُدونون وَتَتخدونَ مَطان على عَكُم تَخْنُذون وَإذا بَقَشُْم بقَشُْم جَبرين فََّقُ اللهه وَأَطيون وَإذا بقَشُم بقَشتُم جَبين فََّقُ اللهَّه واتقوا الذي امدكم بما تعلمون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كانََ أَكأكثرَرهُم مُؤمنِنين وَم كَ أَكثَرهُم مُؤمنِنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهُ العزيزُ الرحيِيم وَإَِّ رَبكَ لَهُ العزيز الرحيِيم كذبت ثمود المفسدين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون كذبت ثمود المفسدين اذ قال تتقون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 لَالِين اتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ اتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ولا تطير امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يسمعون قالوا انما انت من المسحرين قالوا انما انت من المسحرين ما إِللا بَشر بشر مثلنا فأتي بآيَةٍ إ كنتتَ كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين فعقروها فاصبحون نادمين فآخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فآخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم وإن ربك له العزيز الرحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ تتقون لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اتقوا الله واطيعون اتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر إن اجري الا على رب العالمين وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون بل أنتم قوم عادون قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القادين ربنا نجني واهلي مما يعملون قال اني لعملكم من القادين غَبّينَجنِي وَأَّ مَِّ يََّلُون فَنَجَّنهُ وَأَهْهُ أَجمَعين فَنجَّنهُ وَأَههُ أَجمَعين إِللاا جوزَ فيِي الغابِرين إِللاا جوزَ في الغابِرين, إلا عجوزا في الغابرين ثم مدنا الاخرين ثم مدنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين, فساء مطر المنذرين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 كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا الله إِي لَكُمْ مصُولٌ أَنِنُ فَتَّكُ اللهَّه وَقون وَماَا أَسألُكُ ماَا لَيْهِ مِن أَجرٍْ إ أَجرِْيَ إِلَّا عَ رَبّ العالممين وَلَا أَسْألُكُم ماَا لَيْهِمِ الكيلا ولا تنكونوا من المخسرين الكيلا ولا تنكونوا من المخسرين وزنوا بالقسط المستقيم وزنوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تبغى الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مصيبين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحرين قالوا انما من المتحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين ولا انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ من قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين ان ربك له هو العزيز الرحيم وان ربك له هو العزيز الرحيم وانه ل تنزل رب العالمين وانه ل تنزل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ قََأهُ عَلَهِم ما كَ ب مُؤمنين لقاءهُ عَلَهَِّ كانَ ب مُؤمننين في قُلوبِمُجرمين كذَكَ لا يؤمنون به حتى يرووا العذاب الأليم لا يؤمنون به حتى يرووا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة لا يشعرون فيقول هل نحن مضرون فيقول غَرٌ افَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ افَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّا اتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ اتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم تعون لا اولى عنهم ما كانوا يمتهون وما اهلكنا من قريه الا لها منذر وانا من قريه الا لها منذر ذكر وما كنا ظالمين ذكرا وما كنا للن ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين وادِر عشيرتك عشيرتك الأقربين وَخفذ جَاحَكَ لِمَ لاتَّبَعَكَ منِنَ من المُؤمنِنين وَخِذ جَاحكَ لِمَ لتَّبَعَكَ منِنَ المُؤنين فإِنَّ عصوك فَقُلْ إّ بَرين أُ مَّا تَأَّلون فَإِنَّ صَكَ فَقُل إّذَرين أَُّّا تَأَّلون واتوكل على العزيز الرحيم واتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين هو السميع العليم انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افتاك اكيم يلقون السم واكثرهم كاذبون تنزل على كل افتاك اكيم يلقون السم واكثرهم كاذبون وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كل انهم يقولون ما لا يفعلون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصِرْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمْتَ وَذَكِّرِ اللَّهَ كَثِيرًا انْتَصِرْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمْتَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَلْبٌ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظلموا صدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله